بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثقويم ثم رددناه 111. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون 112. فما يكذبك بعد بالدين 113. أليس الله بأحكم الحاكمين